Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Yqara bismi Rabbi kalaladhi khalqa. Khalqa al-insan min alaq. Yqara warabbuka al-akram al-ladhi 'alama bil al-insan yalam. Kalla.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 أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب